habibi ya hussein hussein ألغى علي أني عن تعلم ذكرك حواسي خمسة تتكلم جبت العمر من ماتم الماتم نسمع قارج روحي أتألم نسمع في ذبحة وراسك برمحة انهار من ثقل المصير وامطر دموع لون بالعاشي يوصل الحافر فوق صدر الدين يصعد يكسر ضلوعه انت مصحف حسين صلى الله عليك شلون بطفين يطى تنصر ايديك شو ما بيجيتك ما توقف دموع عيني يا حبيبي يا حبيبي يا حسين دمعه تحول واذني صوت ايتامك تغير بفو شريعة والعطش والتال ينصرت ظلي ما كل كل ما من كثر الحزن صرت انا اعشوا راسي شايل طه صدري ينطم كنه الكل طمى اشوف بصدري محفوظ جمرة مقتلك تبرد محاب بيا حسر الحزنكت سير الجبال بعيني دمعة تسالفت طول السنين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حسين شرح واحد منك انطيني خليني نعيش الألم خليني من يوم عالدنيا افتحت عين سلمت بيدك روحي وسنيني غيرك اش عندي يا أبو المهدي أنا من دونك اضيع يشهد الله حزني والامي عايش ايا يا حسينا, يا حسينا, يا حسينا ما نسيتك عايشو يا احساسي روح يا البجيت دمعه بس بعمر نوح وانت تدري ماعيش بلا ونين يا حبيبي يا حبيبي We'll be